وهذا يقول هل قول أبو حنيفة صاحب المذهب في الإيمان بدعة نعم قوله بدعة ولو قال به أبو حنيفة وهذا نفسه